ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقلهم واصطغر ونبئهم أن الماء قِسْمَةٌ بينهم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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صفحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 من أولئكم أم لكم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجبر ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر ان المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستفر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر